الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن سنتكلم اليوم في باب الخيار و ا ل إ ع ف ا ف ونكاح العبد والمراد بالخيار أ ي متى يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يختار فسخ النكاح ومتى لا يجوز له اختيار فسخه ما هي ا ل أ م و ر التي تبيح ل ل إ ن س ا ن أ ن يختار فسخ النكاح أ و ا ل إ ب ق ا ء عليه و أ م ا ا ل إ ع ف ا ف اي من الذي يجب, له من الذي يجب عليك أ ن تعفه ب أ ن تزوجه مثلا من الذي يجب له ا ل إ ع ف ا ف ومن الذي يجب عليه الاعفاف من هو المسؤول عنه و أ م ا نكاح العبد فيتكلم على ك ي ف ي ة نكاحه وظروف النكاح وكيف يتزوج وعندما نصل إ ل ى هذا الموضوع سنتكلم عنه ب س ر ع ة ل ع د م وجود العبيد في هذه ا ل أ ي ا م و إ ن م ا نذكره كما ذكره الفقهاء رضي الله ت عنهم ا ل ى ع حتى لا يخلو درسنا من مثل هذه الفوائد ا ل ت ي تؤدي إ ل ى الخيار ما هي ا ل أ س ب ا ب التي تؤدي إ ل ى أ ن يختار ا ل إ ن س ا ن ح ز ح النكاح أ و ا ل إ ب ق ا ء عليه أ س ب ا ب الخيار تنقسم إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل أ س ب ا ب متفق عليها بين العلماء وهي ث ل ا ث ة ث ل ا ث ة أ س ب ا ب السبب ا ل أ و ل وجود عيب من العيوب التي تنذكرها في أ ح د الزوجين مما ي ب ي ح للزوج ا ل آ خ ر أ ن يفتخ النكاح مع هذه العيوب هذا هو السبب ا ل أ و ل من اسباب المتفق عليها و أ م ا السبب الثاني فهو التخلف في شرط من شروط النكاح أ و تخلف ظني ا ل ن ا ل ر ج ل في ا ل م ر أ ة ا ل م ن ك و ح ة أ ن تكون ح ر ة وبعد العقد بانت أ م ا أ و شرط فيها أ ن تكون م س ل م ة فبانت بعد العقد أ ن ه ا ن ص ر ا ن ي ة وتخلف الظن أ ن يظن ب أ ن ه ا ح ر ة ويتبين له خطا ظنه و أ ن ه ا أ م ا هل يفسخ عقد ا ل ن ف ا ح هل يختار في هذه ا ل ح ا ل ة أ و لا يختار إ ذ ا السبب ا ل أ و ل من ا ل أ س ب ا ب ا ل ث ل ا ث ة المتفق عليها العين السبب الثاني خلاف ا ل ش و ط أ و ا ل غ ن و أ م ا السبب الثالث فهو الرق اذا عتقت ا ل م ر أ ة ا ل أ م ه وكانت م ت ز و ج ة من عبد رقيق صارت ح ر ة وبقي زوجها على الرق ف إ ن ه ا تختار كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ر ي ر ة يحق لها أ ن تبقى مع زوجها ويحق لها أ ن ت خ ت ا ر فهذه ا ل أ س ب ا ب ا ل ث ل ا ث ة متفق عليها وسنتكلم على كل واحد منها بالتفصيل و أ م ا ا ل أ س ب ا ب المختلفه فيها مما يؤدي إ ل ى الخيار في فسخ النكاح وعدم فسخه فمنها ا ل إ ع ت ا ر بالنفقه أ ل ا يتمكن الزوج من ا ل إ ن ف ا ق على زوجته هذا مما يبيح الخيار ل ل م ر أ ة في فسخ النكاح و ا ل إ ب ق ا ء عليه أ و ا ل إ ع ت ا ر بالمهر ل أ ن الرجل يجب عليه أ ن يدفع المهر كاملا لتمكين ا ل م ر أ ة الرجل من نفسها ف إ ذ ا أ ع ث ر بالمهر هذا أ ي ض ا من ا ل أ م و ر ا ل م خ ت ل ف ة فيها في جواز فسخ النكاح أ و أ ن يجد أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر رقيقا او ان يجد ا ل ر ج ل ل ا م ر أ ة لا تحتمل الوطاه الا بالافضاء وسنتكلم على كل و ا ح د ة من هذه المسائل في التفصيل حينما نصل اليها ان شاء الله و ن ب د أ الان بالسبب الاول من الاسباب المتفق عليها في ف ت خ النكاح وهي العيوب التي اذا وجدت في احد الزوجين يجوز ل ل آ خ ر أ ن يفتخ النكاح و إ ذ ا وجدت فيهما جاز لكل واحد منهما أ ن يطالب بفتخ النكاح هذه ا ل أ س ب ا ب تنقسم إ ل ى ثلاثه ة أقسام العيوب ذ ه العيوب اقسام ل ع ي و ب ت ن م إلى ل ث ث ة أ ق س ا قسم مشترك بين الرجل و ا ل م ر أ ة أ ي قد يوجد في الرجل وقد يوجد في ا ل م ر أ ة ك ا ل أ م ر ا ض التي تعتري كلا من الذكر و ا ل أ ن ث ى وقسم لا يوجد إ ل ا في ا ل م ر أ ة كالرتق ي والقرن ا ن ت د ا د الفرج وقسم لا يوجد إ ل ا في الرجل كالجب أ ن يجب ذكره او ا ل ع ن ة ب أ ن يكون غير قادر على وطئ ا ل م ر أ ة فهذه العيوب ب أ ق س ا م ه ا ا ل ث ل ا ث ة مما يبيح فسخ النكاح على التفصيل الذي سنذكره ا ل آ ن إ ن شاء الله أ م ا العيوب ا ل م ش ت ر ك ة التي تعتري الرجل وتعتري ا ل م ر أ ة وفي أ ي منهما وجدت جاد ل ل آ خ ر أ ن يطالب بفسخ النكاح العيب ا ل أ و ل هو الجنون و إ ن كان متقطعا ا ن قابلا للعلاج الجنون ث ل ا ث ة أ ن و ا ع وربما كانت أ ن و ا ع أ ك ث ر من هذا نوع جنون مؤقت قابل للعلاج ويشفى صاحبه ولكنه خلال ف ت ر ة الجنون لا يستطيع أ ح د ه م ا أ ن يعيش مع ا ل آ خ ر وجنون ا ل متقطع أ ي أ ن المجنون ت ا ر ة يذهب عقله و ط ا ر ة يصفو وربما تطول ف ت ر ة الجنون وربما تقصر حسب نوع الجنون وجنون مطبق وهو الذي لا يفيق صاحبه من جنونه أ ب د ا وكلنا نعلم أ ن الجنون ب أ ن و ا ع ث ل ا ث ة أ ي ض ا أ ن و ا ع ك ث ي ر ة هناك جنون قريب من العقل مجنونه قريب من العقلاء وهناك مجنون مجرم يسفك الدماء ويقتل ا ل أ ب ر ي ا ء هذا جنون وهذا جنون أ ن و ا ع الجنون ك ث ي ر ة جدا لا تحصى مما يجوز معه أ ن يفسخ النكاح وقد عرف الفقهاء الجنون ب أ ن ه زوال الشعور من القلب مع بقاء ا ل ح ر ك ة و ا ل ق و ة في ا ل أ ع ض ا ء روحه س ل ي م ة نفسه سليمه اعضاؤه سليمه الا أ ن ه لا يميز هذا هو العيب ا ل أ و ل من العيوب ا ل م ش ت ر ك ة التي توجد بالرجل وتوجد ب ا ل م ر أ ة ويجوز معها فسخ النكاح و أ م ا العيب الثاني فهو الجذام إ ذ ا وجد الجذام ب أ ح د الزوجين جاز للاخر منهما أ ن يطلب فسخ النكاح والجذام ع ل ة يحمر منها العضو ثم, يتود ثم يتقطع ويتناثر من ا ل أ م ر ا ض الخبيثه ا ل خ ط ي ر قال الجذام ويتسور وقوع في كل عضو من أ ع ض ا ء الجسد لكنه في الوجه أ غ ل ب من غيره من ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء هذا هو المرض الثاني المشترك والمرض الثالث البرق وكلنا نعرف البرق وهو بياض شديد يصيب بعض ا ل أ م ا ك ن في الجلد ويذهب لونها ا ل أ ص ل ي ويكون اللون الحادث أ ب ي ض مائل الى الشقره وقد يكون مستغرقا لجميع العضو وقد يكون متقطعا وهو من ا ل أ م ر ا ض ا ل و ر ا ث ي ة ا ل خ ب ي ث ة ا ل خ ط ي ر ة التي عجز الاطباء حتى ساعتنا هذه عن علاجها ولو ظهرت في رجل ستظهر في أ و ل ا د ه و إ ذ ا لم تظهر في أ و ل ا د ه فستظهر في أ و ل ا د أ و ل ا د ه وربما تختفي بجيلين أ و ث ل ا ث ة أ ج ي ا ل وبعد ذلك تظهر في الجيل الرابع ولذلك كانت من ا ل أ م ر ا ض التي يجوز معها فسخ النكاح ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يخاف ا ل ع د و على نفسه ولا يرضى ب أ ن يكون مثل هذا المرض في نفسه فهذه ا ل أ م ر ا ض ا ل ث ل ا ث ة الجنون والجذام والبرا من ا ل أ م ر ا ض ا ل م ش ت ر ك ة ما بين الرجل والجذام م ر أ ة و ا ل والبرص يبيحان الخيار في فسخ النكاح إ ذ ا كانا م ت ح ك م ي ن و أ م ا إ ذ ا كان الجذام في أ و ا ئ ل ه مما يمكن علاجه فهذا لا يبيح الخيار وكذلك البرص ف إ ذ ا استحكما وعز علاجهما ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز لكل من الزوجين الذي وجد في صاحبه هذا المرض يجوز له أ ن يطلب فسخ النكاح و أ م ا القسم الثاني من العيوب التي تبيح الخيار في فسخ النكاح هي العيوب ا ل م خ ت ص ة ب ا ل م ر أ ة ولا توجد بالرجل وهي أ ن تكون ا ل م ر أ ة رتقاء أ و قرناء اما الرتقاء فهي التي ا ن ت د محل الجماع منها والقرناء هي التي يوجد في محل الجماع عندها قرن عظمي م ن ع الرجل من الاستمتاع ب ا ل م ر أ ة و ر ب م ا كان القرن بغير العظم بغير وربما كان القرن والرتق عند بعض الفقهاء معنى واحد وهو تعسر الاستمتاع ب ا ل م ر أ ة بسبب ا ن ت د ا د الفرج أ و بسبب وجود مانع فيه يمنع من الاستمتاع والرقاء انما يباح لزوجها الخيار في فتح النكاح إ ذ ا لم يمكن فتحها و أ م ا إ ذ ا أ م ك ن فتحها ب و ا س ط ة العلاج فلا يجوز له الخيار في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ما يباح له الاختيار من أ ج ل ه تمكن إ ز ا ل ت ه ك أ ي مرض من ا ل أ م ر ا ض التي ت ع ت ر ا ل م ر أ ة أ و الرجل مما يمكن علاجه ولكن ليس للزوج أ ن يجبرها على فتح المحل إ ذ ا فتحته زال الخيار و إ ذ ا أ ص ر ت على إ ب ق ا ئ ه بقي الخيار ولا يستطيع أ ن يجبرها على إ ز ا ل ت ه هذه العيوب التي توجد ب ا ل م ر أ ة ولا توجد بالرجل فصار م ج ب و ع العيوب ا ل آ ن خ م س ة الجنون والجذام والبرص و ا ل ر ت ق و ا ل ق ر ن و أ م ا العيوب ا ل م خ ت ص ة بالرجل فهي عيبان ا ل أ و ل أ ن يكون الرجل عنينا ب أ ن يكون عاجزا عن الوقت لمرض أ ص ا ب ه هذا هو العيب ا ل أ و ل والعيب الثاني الجب أ ن يجب ذكر الرجل بحيث لا يبقى منه شيء يصلح لاستمتاع ا ل م ر أ ة به فهذا أ ي ض ا من العيوب التي تبيح ل ل م ر أ ة أن تختار فسخ النكاح تختار فتخ وثبوت ع د م و الخيار في هذه العيوب السبعه ة التي ا ذ ك ر ن ا قال به جمهور العلماء ولا أ ع ن ي بجمهور العلماء جمهور ا ل ش ا ف ع ي ة هذه لا يوجد عندنا فيها خلاف و إ ن م ا أ ع ن ي بجمهور العلماء جمهور فقهاء المسلمين من المذاهب ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ع ر و ف ة ا ل م ش ه و ر ة وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه في ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل وهي الجذام والبرص والجنون رواه عنه ا ل إ م ا م الشافعي وعول عليه وكيف يعول بقول أصول بقول عليه الإمام الشافعي رضي الشافعية يحتج الصحابي في الشافعي يحتج الصحابي تعالى عنه مع أن الشافعية لا يحتج بقول الصحابي في أصول الإمام الله لا الإمام لا أنه أن وله في ذلك ا ل ع ب ا ر ة ا ل م ش ه و ر ة هم رجال ونحن رجال كيف آ خ ذ بقولي من لو حاجته ل ح ا ج ت ه أ ي لو أ ن ه ناقشه في موضوع ا ج ت ه ا د لكان من المحتمل أ ن يغلب ومن المحتمل أ ن يغلب ا ل إ م ا م الشافعي في ه ذ ا فهما سواء في الاجتهاد مع ما بين الاثنين من الكون الشافع في ا ل ف ض ي ل ة ذلك الصحابي وهذا في القرن الثاني ه ج ر ي بينهما زمن طويل ما يدرك الشافعي ولا أ م ث ا ل الشافعي ف ض ي ل ة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا شيء والموضوع العلمي شيء اخر والاجتهاد في النصوص شيء اخر فكيف أ خ ذ ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه بفتوى عمر ة في هذه ا ل م س أ ل ة كما أ خ ذ بها جمهور فقهاء المسلمين السبب في هذا أ ن ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله عنه لا يحتج بقول الصحابي فيما كان فيه مجال للاجتهاد اي ان الصحابي ة قالوا اجتهادا منه اجتهد في النص فغلب على ظنه أ ن النص يؤدي إ ل ى المعنى الفلاني فهذا مجتهد وهذا مجتهد وليس اجتهاد أ ح د الرجلين ب ح ج ة على المجتهد ا ل آ خ ر وعندنا في أ ص و ل الفقه عند جماهير اصوليين ل أ بل يكاد يكون عند كل ا ل أ ص و ل ي ي ن لا يجوز لمجتهد أ ن ي ق ل ل مجتهدا طبعا هذا في غير ا ل ص ح ا ب ة و ا ل إ م ا م الشافعي جعله عاما في ا ل ص ح ا ب ة وغيرهم لا يجوز لمجتهد يجوز أ ن يقلد مجتهدا ما دامت ا ل م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة ولكن ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه قال حينما بلغ أ ن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه صلى عددا من الركعات في كل ر ك ع ة صلى سته جدات قال إ ن صح هذا عن علي بن أ ب ي طالب قلت به لماذا يقول به قال ل أ ن هذا لا يقال من قبل ا ل ر أ ي هذا ليس أ م ر ا اجتهاديا ليس لعلي ولا لغير علي من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يزيد في ا ل ص ل ا ة أ و ينقص منها ليس له ان يشرع في ا ل ص ل ا ة لا يفعل مثل هذا إ ل ا بناء على توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال إ ن صح هذا عن علي قلت به لا لانه قول علي ولكن لانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و قوله ويكون علي في هذه ا ل ح ا ل ة ناقلا لفعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و لقوله إ ذ ن ف ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله عنه لا يحتج بقول الصحابي إ ذ ا كان هذا القول مما يمكن أ ن يكون مبنيا على الاجتهاد فيما فيه للاجتهاد نصيب و أ م ا ما كان من قبيل التوقيف أ و مما دلت القرائن على أ ن ه ليس أ م ر ا اجتهاديا و إ ن م ا هو أ م ر توقيفي ف إ ن الشافعي ة يقول بحجيته موافقا ل ل إ م ا م أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك و أ ح م د الذين قالوا ب ا ل ح ج ي ة في هذه ا ل م س أ ل ة وزادوا على ذلك بان قول الصحابي ح ج ة حتى ولو كان في ا ل أ م و ر الاجتهاديه ة الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد الاحتجاج بقول الصحابي ا على بقول أبو وأحمد ت ج ا ا كان توقيفيا والشافعي الصحابي بحجية قول الصحابي د ي يقول بحجية أو بقول قول إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة من قبيل التوقيف واما إ ذ ا كانت ا ج ت ه ا د ي ة ف إ ن ه خالف ا ل ا م ة ا ل ث ل ا ث ة ورد قول الصحابي في هذه ا ل ح ا ل ة وقال عبارته ا ل م ش ه و ر ة هم رجال ونحن رجال كيف آ خ ذ بقول من لو حاجته لحاجته ذ ه العبارة وهو كلام يعني مقبول سائر معقول اما ان يقولها صبيه ما يجيدون القراءه ما تستقيم السنتهم بقراءه سطر من كتاب الله ما أقول من الكتب ما يحفظ الواحد منهم ع ش ر ة أ ح ا د ي ث فهذا عيب وخزي وعار و م ه ز ل ة ولو كان هناك قضاء شرعي تعذر هذا القائل ل أ ن هذه ج ر أ ة على دين الله تعالى وعبث به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى احتج هنا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الجنون والجدام والبرى وإنما احتج به قال لأن هذا لا بقول مسألة لأن يقال من قبيل الرأي رحمه عمر من في عنه رضي به بن و إ ن م ا يقال من قبيل التوقف ولا ف ي م ا أ ن ا ل ص ح ا ب ة لم يخالفوه في هذا الذي أ ف ت ى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ل أ ن مثله لا يكون إ ل ا عن توقيف وبناء على ذلك فهذا ليس من ا ل م ا ئ ل الاجتهاديه ل أ ن أ م و ر ا ل ا ض ا ع دائما يؤخذ فيها للاحتياط وحكى الإمام الماوردي رحمه الله تعالى الإمام الله الإجماع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ثبوت الخيار بالجب فالمساله من المسائل المجمع عليها عند ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كما ينقله القاضي أ ب و الحسن الماوردي من كبار أ ص ح ا ب ن ا فالثلاثة المشتبتة ثابتة عمره عن عمر وقال بها جماهير الفقهاء المسلمين بناء على أ ن هذا لا يكون إ ل ا من قبيل التوقيف وليس من قبيل ا ل ر أ ي هذا عندنا و أ م ا عند أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك و أ ح م د ف إ ن ه م يحتجون بقوله سواء كان من قبيل التوقيف أ و من قبيل ا ل ر أ ي والاجتهاد و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للجب والعنه فهذا مما أ ج م ع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فيه ف إ ذ ا وجد واحد من هذه العيوب ا ل س ب ع ة في أ ح د الزوجين على التفصيل الذي ذكرناه جاز للاخر أ ن يطالب بفسخ ا ل ن ت وجدت المشتركة ا وإذا العيوب ح ف ي ه م ا بأن كان الرجل أبرص برصا أصاب أصاب برص والمرأة أو والمرأة أو والمرأة والمرأة أو أيضا كان من الجنون من كان كل كل الرجل الجذام الرجل الرجل فإذا الرجل لا هما جذام قال لهما يجوز فيه أن يطالب كل واحد كيف ل النكاح واحد والسبب منهم بفتخ ف ذلك يطالب الرجل المرأة لا يرضى موجود في كيف كيف أي به بفسخ النكاح مع أ ن نفس المرض موجود به قال ان ف م غيره ما لا يعافه من نفسه الرجل أو المرأة كل منهم يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه وهذه فطرة موجودة فطرة في الأرض عند إنسان كل الإنسان يألف ف هناك م عين ولكنه م يألفه من غيره وإنما يألفه بينما تغييره يتزوج سليمة أو هي تستفع أن تتزوج سليمة بأن أو أن بالنسبة للآخر من وإنما ن تتزوج استفع ا تستفع بعض العيوب التي نص الفقهاء على أ ن ه لا خيار فيها على اصح ي عندهم منها البخر ا ل ر ا ئ ح ة التي تكون في الفم والصنان ا ل ر ا ئ ح ة التي تكون في الفرج أ و ا ل ا س ت ح ا ض ة أ و القروح التي تسيل أ و المرض الذي قد يكون مزمنا أ و العمى او غير ذلك من ا ل أ م ر ا ض قالوا هذه لا خيار فيها و ا ل إ ن س ا ن يستطيع أ ن يتوصل إ ل ى التخلص ب و ا س ط ة الصلاه و ا ل م ر أ ة ب و ا س ط ة الخلع ولكن هذا ما يثبت الخيار في الفسخ ل أ ن الفسخ له أ ح ك ا م خ ا ص ة تترتب عليه الفسخ شيء والطلاق شيء آ خ ر ولكل منهما أ ح ك ا م خ ا ص ة به قال ولو وجد أحد الزوجين إذا وجد الرجل مثلا المرأة خنفة إما أن يكون واضحا وإما أن يكون الواضح الرجل مثلا المرأة الخنفة مشكلة الخنفة أحد أن أن إذا إما خنفة هو الذي زال ا ل إ ش ك ا ل فيه له ث ق ب ة وله عضو الرجل ولكن تبين أ ن هذه ا ل م ر أ ة ولو كان لها عضو الرجل إ ل ا أ ن ه ا ا م ر أ ة ذ ا ل ا ل إ ش ك ا ل ب أ ن جاءتها عاله حاضت وهناك قرائن كثيرة أ خ ر ى تبين بها المشكل من الواضح قال هذه لا خيار فيها إ ذ ا بان ا ل خ ن ث ة رجلا أ و ا م ر أ ة قال لا إ ش ك ا ل فيها لان أ ن ل الزائد ع ض و إذا ا ك ت الثقب م ر أ أو ة ا الزائد إذا كان ر ج لا ل يفوت الاستمتاع لا ب ا ل ن س ب ة للرجل ولا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة وبناء على ذلك لا يثبت به الخيار و أ م ا الخنث المشكل قال فمساحه باطل أ ص ل ا لانه ما ي د ر هل هو رجل أ و هو امراه أ ة هذا الكلام الذي ذ الكلام ك ر ن إ ن م ا هو في العيوب التي تكون م و ج و د ة قبل العقد أ م ا لو حدث ب ا ل إ ن س ا ن عيب وقت العقد أ و بعد العقد وقبل الوطء ايضا له احكام سنتكلم عنها إ ن شاء الله بالتفصيل ما يترتب على هذه العيوب ا ل ح ا د ث ة ا ل م ق ا ر ن ة للعقد أو التي تحدث بعد العقد وقبل الوطء او بعد العقد وبعد الوطء اذا حدث بالرجل عيب بعد العقد كان ج ب ذ ك ر بعد العقد قال تخيرت ا ل م ر أ ة قبل الدخول جزما قبل أ ن يدخل بها جزما تتخير إ ن شاءت ستقت و إ ن شاءت أ ب ق ت و أ م ا بعد الدخول فعلى ا ل أ ص ح ت عندنا أ ي ض ا أ ن ه ا تتخير من فواكه الاستمتاع في الرجل والرجل م أ أن ة لا تتخلص ا تستطيع ر يستطيع أ ن يتخلص من المراه ب و ا س ط ة ا ل ص ل ا ة ولكنها لا تستطيع أ ن تتخلص إ ل ا ب و ا س ط ة الفسخ أ و الخلع بشروطه ا ل م ع ر و ف ة وبناء على ذلك قالوا يجوز لها على الاصح عندنا أ ن تفسخ عقد النكاح ولو حدث هذا العيب بعد دخوله بها أ و ل م ر ة قال إ ل ا ا ل ع ن ة ف إ ذ ا أ ص ي ب الرجل ب ا ل ع ن ة حدث به هذا المرض بعد العقد أ و بعد الدخول دخل بها و أ ص ي ب ب ا ل ع ن ة هل تختار فسخ النكاح م ب ا ش ر ة لمجرد أ ن يصاب زوجها ب ا ل ع ن ة تختار فسخ النكاح قال لا جب الذكر حول ا ل ع ن ة إ ذ ا جب ذكر ا ل إ ن س ا ن ما ع د في أ م ل أ ن يرجع كما كان و أ م ا ا ل ع ن ة فمن المحتمل أ ن يشفى ا ل ن س ا ن منها وبناء على ذلك لا يبيح لها حدوث ا ل ع ن ة بعد الدخول ما يبيح لها ما كان قبل الدخول أ و قبل العقد و أ م ا أ ح ك ا م ا ل ع ن ة ف س ت أ ت ي معنا بعد قليل ل ل وهو أن ا ر ج يمهله القاضي ف ت ر ة من الزمن س ن ة حتى تمر عليه الفصول ا ل أ ر ب ع ة وبعد ذلك ترفع ا ل م ر أ أ ة م ر ه ا للقاضي ث ا ن ي ة وتختار فتح ا ل ن س ا ح إ ن شاءت هذا ونتم على على العيوب إذا حدثت بالرجل أو ولو الآن حدثت تخير التي تختص الكلام بالمرأة إجمال الكلام إذا بالرجل هذا العيوب بالرجل على على بشكل على عيب فرى به حدث إ ل ا ع ن ة بعد الدخول فلا تختاروا فورا و س ي أ ت ي معنا تفصيل أ م ر ا ل ع ن ة أ و حدث بها عيب أ ي ض ا كذلك يجوز للرجل ه أن يتخير يجوز ل أ ن يتخير إ ذ ا حدث بها العيب يتخير عند ا ل إ م ا م الشافعي في المذهب الجديد كما لو حدث به إ ذ ا حدث به عيب لان جب ذكره تختار ا ل م ر أ ة كذلك إ ذ ا حدث بها عيب ف إ ن ه يختار كما أ ن ه ا تختار يختار هو أ ي ض ا بينما ذهب الامام الشافعي في مذهبه القديم الذي قاله في بغداد والذي رجع عنه في مصر طبعا المذهب بعض بين بينا رجع عن ما وإنما هناك المثائر اختلف قوله فيها بين القديم والجريد وقد بينا هذا في مرات كل كثيرة قوله وقد في إمام الشابع في المذهب الشابع ا ل في قال د ي م ق لو حدث ب ا ل م ر أ ة عيب ما ا يستطيع الرجل أن لا ر ج ل ل أن يستطيع يتخيل بالفسخ لماذا ق ا ل ل أ ن ه قادر على الوصول إ ل ى ترك ا ل م ر أ ة بالطلاق قلنا لو كيف أ ب ح ث لها الفسخ لو حدث به عيب ق ا ل ل أ ن ه ا لا تستطيع أ ن تتوصل إ ل ى ترك الرجل بالطلاق وبناء ذلك ابيحوا ا لها ف خ ذ في ا ل م ذ ه ب القديم ولكنه في المذهب الجديد قال يجوز للرجل أ ن يختار إ ذ ا حدث بها عيب كما يجوز لها أ ن تختار إ ذ ا حدث به عيب ما قلنا إ ن ه يستطيع أ ن يتوصل إ ل ى حقه ب و ا س ط ة الطلاق قال لا الطلاق يعود على الرجل بضرر ل أ ن ه إ ن كان قد طلق قبل الدخول فيجب عليه نصف المسمى و إ ن كان قد طلق بعد الدخول فيجب عليه كل المسمى بينما الفسخ تختلف أ ح ك ا م ه عن ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان قبل الدخول له وضع و إ ذ ا كان بعد الدخول له وضع آ خ ر ولكن ما يجب فيه المسمى كما سنذكره بعد قليل و إ ن م ا يجب فيه مهر المسلك ما إ ذ ا كان قد دخل بها هذا الكلام كله ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة والرجل هو الذي يختار وهي التي تختار طيب والولي الولي هل له أ ن يختار أ م ليس له أ ن يختار ولي ا ل م ر أ ة قال ولا خيار لولي ل ع ي ب حادث ل ع ي بالحادث كنا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تختار فيه ل أ ن ه ا لا تصل إ ل ى ا ل ا ب ت ع ا ج عن الرجل إ ل ا بهذا ا ل ف ت طيب هل يجوز للولي هل أن ي خ ت ا بالعيب الحادث ر قال لا لا يستطيع الولي أ ن يختار ب ا ل ع ي ب الحادث سواء كان الولي وليا بنسب أ و غيره قال إ ذ لا عار عليه في العرف كون الرجل أ ص ي ب بشيء حدث به لا عار عليه في العرف وكل رجل في الدنيا معرض لهذا بخلافه في الابتداع لو زوج ابنته بمجنون أ و زوجها لرجوع اصابه ل م في البرق أ و أ ز و ج ه انه لرجل ي مجبوب يلحق ه ع ا ر بهذا ويتكلم الناس عنه ولذلك يختار و أ م ا لو زوجها لرجل سليم ب ع د ذلك أ ص ي ل ما يلحق ه ع ا ر بهذا وبناء ذلك يبقى الحق مختصا ب ا ل م ر أ ة وليس لوليها هذا الحق قال ولهذا لو عتقت تحت عبد فلها الخيار لها أ ن تختار ولكن ليس لوليها أ ن يختار نعم لو كانت بنتا من حق وليها أ ن لا يزوجها لعبد ولكن يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء طبعا تنطبق قريبة العيب جب القاعدة على معناه للعقد عنه ما هذا تماما ولكنها قريبة من معناه. قال وكذلك لا يختار الولي إذا حدث العيب مقارنا هذه وكذلك حدث من من أو、عنة. قال لان الضرر يرجع إ ل ى ا ل م ر أ ة وهي ر ا ض ي ة بهذا ولا عار على الرجل فيه و إ ن م ا يبقى له الخيار فيما إ ذ ا كان العيب قديما أ م ا إ ذ ا قارن الجنون ا ل ع ق د ة قال له الخيار الجنون غير الجب وغير العنه ة ل أ ن ما الدنيا أحد في لمجنون الجب والعنة ابنته يزوج عليهما قد يصبر قد تصبر ا ل م ر أ ة عليهما وهي ر ا ض ي ة بهذا ف إ ذ ا قارنا العقد ف إ ن ه م ا لا يضران به ا ل م ر أ ة ر ا ض ي ة ولا عار على الرجل في هذا ولكن الجنون ولو رضيت به ا ل م ر أ ة يعير به الرجل ان يزوج ابنته برجل مجنون وبناء على ذلك قالوا يجوز له أن يختار إذا قارن جنون بالزوج قال وكذلك أن قارن يختار إذا العقد قال جزام جزام على ذلك له وبرص مقارنان ف إ ن الولي يختار فيهما كما يختار فيهما لو كانا سابقين طيب الخيار في أ ن و ا ع ه التي ذكرناها إ ذ ا كان قديما أ و أ ن ه كان مقارنا أ و أ ن ه كان حادثا قبل الدخول وبعده إ ذ ا كان من حق الزوج او الزوجه أو من حق الوليد على التفصيل الذي ذكرناه هل هذا الخيار على الفور أ م أ ن ه على التراخي هذا عيب الخيار في العيب هل يكون على الفور أ م يكون على التراخي يعني عرف أ ن هذا الرجل الذي يريد أ ن يزوجه ابنته به جذام أ و برط وسكت عن هذا بعد شهر أ و شهرين قال ما أ ر ي د أ ر ي د أ ن أ ف ت خ هل من ح ق ي هذا ا المرأة أو أن المرأة عدمت أن و عدمت ز ج ه فيه هذا المرض ولكنها رضيت به وبعد ف ت ر ة من الفترات اختصمت مع زوجها قالت ل ا أ ن ت رجل فيك ع ن ة و أ ن ا ما أ ر ي د العيش معك ما كنت تعرفي هذا منذ س ن ة او منذ سنتين قال كنت أ ع ر ف ولا اريد ا س ت ع م ل حقي هل من حقها هذا قال لا لا من حقها ولا من حق الرجل قال الخيار على الفور, الفور طبيعه الفسخ بالعيوب كالبيع قياسا على البيع نحن مر معنا في مباحث البيع مباحث, مباحث الخيار أ ن خيار العيب يكون على الفوز ف إ ذ ا اشترى ا ل إ ن س ا ن س ل ع ة ووجد بها عيبا لا يجوز له أ ن يستعملها أ ب د ا يجب عليه ان يردها فورا على صاحبها ولو رضي بها و أ ب ق ا ه ا عنده إ ل ى الغد وكان قادرا على إ ر ج ا ع ه ا اليوم ف إ ن ه لا يجوز له إ ر ج ا ع ه ا فخيار العيب على الفور في ا ل ن س ا ح وفي البيع ف إ ذ ا تراخت ا ل م ر أ ة أ و ت ر ا خ الرجل أ و ت ر ا خ الولي في الحالات التي قلنا يجوز له فيها أ ن يطالب بالفسخ وكانت قادرا أو ك ن ق ا د ر ة على ا ل م ط ا ل ب ة به ف إ ن ت ر ا خ الجميع يؤدي إ ل ى ذهاب هذا الحق وهو ا ل م ط ا ل ب ة بالفسخ ف إ ذ ا فسخ ا ل ر ج ل العقدة فسخ عقد النكاح عقد فسخ م ا ا ذ ي ت ر ت ب ع ل ي ه أو فسخت المرأة العقد م ر أ ة ا ل ماذا يترتب عليه له أ ح ك ا م خ ا ص ة تختلف عن أ ح ك ا م الطلاق قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى والفسح منه أو منها بعيب فيها أو فيه سواء منها فيها كان هذا العيب مقارن أم كان حادثة فيه منه أم بعيب قال الفسخ قبل دخول قبل أ ن يدخل بها يسكت المهر كله أ ر ا د ان يتزوج ا ل م ر أ ة وجد بها ضرسا قبل أ ن يدخل بها ولو كان قد عقد عليها ف إ ن ه يفسخ عقد النكاح ولا شيء لها قال ولا متعه لها أ ي ض ا لا مهر ولا م ت ع ة ل أ ن ه إ ن كان العيب به كعيب الرجل فهي ا ل ف ا س خ ة هي التي فسخت ولا شيء لها و إ ن كان بها فسبب الفسخ معنى وجد بها وليس به ما س ف س خ بناء على ش ه و ة منه في الابتعاد عنها و إ ن م ا بناء على عيب وجد فيها فرض عليه أ ن يفسخ عقد ا ل ن س ا ح بينه وبينه ف ك أ ن ه ا هي ا ل فاسخه وبناء على ذلك سواء ك ا ن العيب فيه أ م فيها ف إ ن ه لا شيء لها إ ذ ا كان قد فسخ قبل أ ن يدخل بها و أ م ا الفسخ بعده ما كان يعلم بها المرض بعد أ ن وطئها بعد أ ي ا م تبين له أ ن فيها ب ر ا وقد لا يرى بجد هذا أ و قد لا ترى ا ل م ر أ ة هذا ف إ ذ ا كان بعد الوط قال ف ا ل أ ص ح أ ن ه يجب مهر مثل ما يجب المسنى ك أ ن قد جعل لها مهرا جعل لها ع ش ر ة آ ل ا ف دينار مهرا ومهر مثلها من النساء في المجتمع أ ل ف دينار و ف د خ ب ع د الوطء ماذا يجب لها قال يجب مهر مثل إ ن فسخ النكاح بمقارن للعقد أ و فسخ بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ إ ن كان ب ا ل م و ط و ء وجهلته هي إ ن كان بالواطئ ل أ ن ه قد استمتع ب م ع ي ب ة وهو قد بذل لها المهر المسمى على ظن سلامتها من العيوب ولكنه تبين له خلاف ظنه و أ ن ه ا م ع ي ب ة وبناء على ذلك ك أ ن العقد جرى بينه وبينها على غير مهر مسمى ولذلك يجب لها مهر المثل قال و ل أ ن ط ب ي ع ة الفسخ في العقود أ ن كلا من العاقدين يصل إ ل ى حقه أ و إ ل ى بدله إ ذ ا كان حقه قد تلف فيرجع الزوج إ ل ى عين حقه وهو المسمى فرض لها ع ش ر ة آ ل ا ف دينار م ا ر ة يرجع و ا ل ز و ج ة ما هو حقها أ ن ه أ ز ا ل بكالتها تريد أ ن ترجع إ ل ى عين حقها لكن عين حقها غير ق ا ب ل ة للرجوع وبناء على ذلك ترجع إ ل ى البدل والبدل هو مهر ا ل م ث ل م متعارف عليه بين الناس جميعا وبناء على ذلك ت أ خ ذ من الرجل مهرا مثل فالأصح العقد أنه إن يجب مهر كتخ بمقارنة أ و بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ. الواطئ واما إ ذ اذا حدث بعد الوطء. نحن بعد الوطئ قلنا إ حدث العيب بعد الوطء من حق الرجل أ ن يفتخر على ا ل أ ص ح عند الشافعي في الجديد ومن حق ا ل م ر أ ة أ ن تفتخر بالاتفاق ف إ ذ ا حدث بعد الوطء قال ف إ ن ه يجب ل ل م ر أ ة المسمى م يجب لها مهر المثل ل أ ن ه بوطئه إ ي ا ه ا استقر المسمى في ذمته ويجب عليه أ ن يدفعه لها ف إ ذ ا قلقها إ ن كان قد أ ع ط ا ه ا المهر ة ف أ خ ذ ت حقها و إ ن لم يعطها ي فيجب عليه إ ذ ا ف ت خ ا ل م س ا ة أ ن يدفع لها المسمى الذي س م ى ه ل ا ل أ ن هذا عيب حدث بعد الوطء ككل عيب من العيوب التي يمكن أ ن تحدث ب ك ل إ ن س ا ن في الدنيا استطرد الإمام النووي رحمه الله رحمه في الكلام على الفسخ ب ا ل ر د ة ل أ ن ه من قبيل العيوب و إ ن لم يكن من العيوب ا ل ج س د ي ة و إ ن م ا هو إ ج م ا ل ا من العيوب قال ولو انفسخ النكاح ب ر د ة بعد وطئ تزوج ا م ر أ ة وبعد أ ن وطئ ارتدت والعياذ بالله قال فالمسمى هو الواجب ل أ ن ا ل و ط أ قرر المسمى هذا إذا لا خلافة فيه إذا وطئ الرجل المرأة وطئ وكان قد سمى لها مهرا ف إ ن ه يجب علي أ ن يدفع لها ا ل م ه ر ا ل ك ا م ل مقابل و ط ء ا ت د ت بعد ذلك أ و بقيت على إ س ل ا م هذا موضوع آ خ ر ح ق له أ ن ي يتفع... ن ف ج خ النجاح بين وبين بمجرد ر ت ت ه ا ولكن لابد ان تاخذ حقها ولو أ ن الرجل تزوج ا م ر أ ة وهو لا يعلم أ ن بها عيبا وكان قد غره بها رجلا آ خ ر قال وتزوج فلانه وهذه ص ا ل ح ة وجيده وهو يعلم أ ن بها عيبا الغار يعلم ولكن الزوج ة ما يعلم فتزوجها وبعد ذلك فسخ العقد بينه وبينها بعد الوضع مثلا قلنا يجب عليه أ ن يدفع لها مهر المثل ف إ ذ ا دفع لها مهر المثل هل يرجع بمهر المثل على الذي غر أ م لا يرجع قال لا يرجع على الذي غر ل أ ن ه استوفى م ن ف ع ة البضع هي أ خ ذ ت هذا المهر لسبب دخوله بها وكونه قد غره هذه م ع ص ي ة و أ ث م لا شك في هذا ولعل هذا من قبيل ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة وهي تقديم ا ل م ب ا ش ر ة على السبب هو الذي باشر الوطء وهو الذي استوفى م ن ف ع ة البضع ودفع المهر مقابل هذا والرجل الذي قد غ ر و لا شك في اسمه بهذا الغرر ولكنه لا يرجع عليه بمهر المثل ل أ ن ذاك الرجل لم يستوف م ن ف ع ة بطع ولم ي س ت ف منه ج ي د و إ ن م ا أ ز م بكونه غر الرجل في هذا هذا ما ذهب إ ل ي ه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مذهبه الجديد و أ م ا في مذهبه القديم ف إ ن ه قال ب أ ن الزوج ة الذي غرم مهر المثل يرجع به على من غره ل ل ت ب ل ي ت ل إ خ ف ا ء العيب المقارن للعقد يعني العيب للعقد وأما للعنة كان مقارن بالنسبة سابقا وأما قلنا إذا حدث إذا حدث العيب بالرجل وهو مثلا كالعنة حدث المرأة فإن حدث يجوز لها أ ن تفتخ عقد النكاح ولكن لا تفتخ عقد النكاح فورا و إ ن م ا ترفع أ م ر ه ا إ ل ى القاضي والقاضي في هذه ا ل ح ا ل ة يضرب للرجل م ه ل ة ن ق ر أ ا ل آ ن هذا الكلام الذي قاله ا ل إ م ا م النووي و إ ن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الموضوع بالتفصيل يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ويسترط في الإمام الله تعالى العنة رفع إلى حاكم رحمه رفع فقط في ا ل ع ن ة قال لا وكذا سائر العيوب في ا ل أ ص ح كيف تثبت ا ل ع ن ة قال تثبت ا ل ع ن ة ب إ ق ر ا ر ه أ ن يقر الرجل ب أ ن ه